دا تعب عشان ما بس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد <تصفيق> قال عليه السلام وإذا غاب مالكها بقيت حتى لئس طب مع الرجع، ما دره <تصفيق> أنجا بدل بيل، لن يخليها لما ال... لئس وقال العمر الطبيعي يا عزيزي سيناً جاباً الطبيعي يوم يوم, يوم ها؟ أمر الطبيعي ذر لا صاع إنها الياس بعد كده قديم وش مني قديم وش مني قديم، ثم ااا حتى الياس ثم للوارث بعد ذلك نسلمها الورثة ولا يبرد يبرد مثل لا إذا سلمها عند الياس ثم للفقراء إذا ما به ورثة أو المصالح، لا. مصالح العام، مساجد، علماء نتعلم منها. هل الفقراء المصالح؟ لا. لا المصالح. لا، إلا المصالح. تاخذ المصالح. لا لا لا. لا. من قبلها. ولا من قبلها. إيه، تقول الفقراء مصالح للناس. مم. الفقراء معهم فيها مع الناس فيها مصالح؟ لا علاش العام لكن الامر لديه مصلحه للناس عامه بس مدفعوا المساجد مثل حول امامك علمه اذا الناس كمع با يحصل بعدها فايده انا عبد الهاشمي بالمسار عبد الهاشمي ما في <تصفيق> لا ما بين مصالح، بس عاد فيهم. لاهم علاقة ولا ذكروا المصالح. ما فهمت. ذكرت بس هو بالعلاقة. قالتينها الفقراء. قال <متحدث> فلا للفقراء والمصالح لان الفقراء من قبلة المصالح. قال <متحدث> للفقراء أو المصالح. يعني وشبه وشبه بايباه من المصلحه. لا المصلحه اذا هي بعيده. على ما بيضر فيها. حواليا اغنام للناس. مصالح الهم باين مصالح عامه. على ما قال يا مصالح. قال قال هناك كان قال للمصالح ولا للفقراء. وقال يا قال للفقراء أو للمصالح. لا هو قال طيب الانسان. لا كذا الشرط اللي هم ها. <تصفيق> فإن, عاد فإن عاد قال غريمة التالفة الدافع العوام إذا عدل صاحبه لي يعني المالك يعني غصب عليه فغريمة التالف هذه دفع العوام يعني يعني يا ساره على عوض غريمه تقريبا الحين لا المقصوب المقصوب بقايه 3000 بعد طيب ورجع سلمها للفكره الماليه يرزمه فيه يا رزمه ما الصارف القاصد صار في عوض بس من ما يداه سلم العين ما عند زمان هو نفسه إذا جاء المقصوب هذا قبعت لف عليه وبعه وارجع صرف هذا القيمة فيه؟ في فجارة في ضمانه إذا رجع يعني لا يكون أتلفه ثم لزمه ولا أتلف لأن شيء فرق بينه لا, لا. ما بلاش إشي إذا بينا. إذا لازم فيه عوض إذا كان لازم فيه عوض وإيش ماهو ايوه أنت ترى هو بالعوض ايوه بالعوض أيوه ناس لازم عليه قال بيقول في التاجر هو للقيمة ما عينا فرق فرق ذا الحين هو في ذمته يشتينا أيش أيوه يشتينا في إشت الله وذايا قال مبلغ باعة وذايا ترى حرام ذيا قبعت لف فساد هالجيل فساد عليه ورجع ما أقدر ما أصب في دمته، على العوض. آه، على فور والقيمة عوض له. العوض، هذه لا عوض ما في دمته الشخص. هذه أنا. العوض يشمل القيمة واللي إيش <تصفيق> ما لأن دي مقره ولا قيمة. لا القيمة غير القيمة بقي في في الدمه مثلا السهلة. إيه <تصفيق> كذا. <تصفيق> اذا سهلهك ما هو فساد ولا شيء بالزمه قيمته ما هو <تصفيق> ما, ما, ما لازم من المال صرف صرف الحين هي والله هي في ذمته ما تخرج عن الدم. لا, لا. يصدق بها لا لا لا قال ثبت في ذمته خلاص انا, أنا قلت قال لا ما قال ثبت قال بالمغصوب لا قال هنا لا قال ما في ذمته غاب مالكه حتى لاثم الفقراء او المصرفين عاده في ذمه التالف التالف الدافع العوض إلى الفقراء الى الحاكم لا ما هو شا هو القيمة اذا تفضل ما ما يعزم ما بشي ما تصدق لا يصدق ولا هي. نعم يصدق هذا دين. بقى سوا. لا. ما عاد لا ما عاد. ما حد عاد ولا به ولا ذا. لا يثبت لنا. ده يثبت لنا إلى ما بحليهما. تدور له الحين. الحين فرق. لا ما هو دالحين فرق العين ولا العوض موجود ولا عندي ما حد دلحين دلحين ده ما قد قال لأن يصدق به ولاي. ليش تديك ده ما قصوده؟ لا هي مقصود؟ ها؟ ها الحين قطع. دالحين دالحين أشياء داع وغرق، غرق غرق ما هو؟ أدي بيدمتك ما هو؟ لا لا الله الله قال الله قال قال كذا <متاز>. قال قال العوض ما هو إلا أديه يعني بعدمته لأجل فساده. أوه بنا ما قد ما قد بيدمتك ما قد دخل في دمتك؟ يعني يعني من دالحين جالعين موجودة سام. الله ولا العين إذا سلمت فتراه عينك بعد زمازنا كه؟ إذا سلمت فتراه عينك بعد زمازنا ولا لا لا إذا راح يصدق بها هذا غصبها ورجع بس صدق عليها قبل يصدق بها، أصدق بها يبيعها يبيعها يصدق ليه يبيعها صدق إيديه. إيديه بالعين بعد ذي ليش وبعد عدم عدم ماكس الوارد هذا ما عاد ما عاد ما عاد ما عاد يعني راح يشل حكة انه يلزم انه فان عاد قرم التالف الدافع العوام فقط. العوام. اه. اه. ايش انه هذا ما الا الى الامان او الحاكم في بيت المال. الان اذا ما دفعها. او هو الاعراضي. وشماهم مع بيت المال. الان خلاص. قال ان المالك يروح. الان خلاص. اذا كايس منها. <تصفيق> اذا كايس منها. <تصفيق> وصرف هذا الفقراء ولا التلورات ولا رجس رجع. لي تروح تشيل العمل هنا تروح العمل عند الفجي اي نضرب العين ولا ما شاء الله في الورده بايده ها وجهه لا يعني اذا ما يوقف عليه سواه ما يوقف عليه ويدرس سلم قال الى الامام اول الحاكم اضمن بيته انت على بيته على لا لا صدق ها ها يا جماعه بيرجع ما الله خلاص قلت بريتة. ها. لا قلنا بعد لا ياس. ها. إذا تعذّف يا موظّم البقية الضمان. إذا تعذّف والمشاعر على الطريق بعد ما يسلمها الفقراء ولا سلمها المصالح ولا سلمها الورثة خلاص قد بريت. أيوة ذمة تارع وإن كان العواط زمه وإن كان البيت المال يرقى على بيته يا سيدنا نعم لذكر الخلاف الفقراء من المصالح ولهو قال وضاء إلى المدهب أنهم من جملة المصالح قدرس بيان الشرح الفقراء تتبينوا قالوا الفقراء مثل الفقراء بني هاشم ودعو أبي فارزا منها مصلحة مصلحة قال إيه؟ أيوه قال قال جاي المصلحة نيه قال مضعب كلا تعني هاشي جاي وقت عاية ضروري مصلحة ما فقير عايدي كذي يا المحتاجين ولا هي مصلحة له عاد يشغل الناس أي مصلحة؟ عاد يشغل الناس لا يربو تصدق؟ صدق. كل دي يعني زكاه قصدوا إنها مصلحة عامة كل ما عاد على الناس هذا مصلحة عامة. ولا كل ما باقي مصالح عامة لنا انهم اشتوا النار فطرها ولا كل مصالح عامه ايش هذا اللي المصالح قال بحر بحر المدينه احنا بحر المدينه قال قال بحر المدينه قال بحر المدينه قال بحر المدينه قال بحر المدينه هذا قال قال قال هو أين التباس منحصر قسيمت؟ إذا ألت بس هو الواحد لكن بين الناس معين منحصرين أنا قسمها بينهم جوا مثل ما التباس عليه الأملاء قسيمت وراءه سووا بينهم ولا تبسوهم كلها على واحد مثله ولت بس بيناس منحصرين مثلا كلها من ضحايا أحنا عارضين منهم من أصحابه. يقسمها بينهم أصحابه. على هذيما ما كده عندك. إلى هذي. أنا أنا بين جحالة. شلها مصطفى. عدنا ب. جحالة شخص واحد. أنا منهم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. على سعاده البيير مدع الفضل بس شيء تعال لا, لا هنا ما هي بالشيء ما في يد المسائل كلها ما بلا هم و به لا جلها وبه مثلا باث دبس ما قدر لا امر لا ما هو لا امرات الناس محصورين وما ادرو من لو هي مثلا هاي من المنطقة ما عاد ترى لا اجاب باين يا بغات سر هذا تعب هذا تبس في الاوقاف هذا ما بل التبست بين مالكين بس, بس. خارج خارج بس. خارج هو, خارج. خارج. هو لا ربنا ها بعد الردة ما يجامع الكفر لا يسقط من بعد الردة ما يجامع الكفر هذه با يصبر نهي يظلم مع الكفرها من المظالم كلها يصبر طالبه لوقا ما قد يتسقط لا اسقطهم بالمتن قال يا ام فلت سكهه والله يقول خلاص هذا سقط والله ولا يضمنوا ما منع عنه مالكه قال <تصفيق> بالزق إذا مثلا ذلن... روم الموت تحدده الموت عاد حقه هنا يا ولا اسوق روت ما لا هو قاعد احسه والله انه يسفر بشيء قال ما لم تثبت اليت اذا ثبت عليها اليت بدول متصرف فيه بدول في الناس يظهر ان كذا يعني هذه هذه بيوصل حد ما بيرضا ما حد بيرضى يعني يجي واحد يعاندهم ولا شيء كذا منعه من حقه ويخلوه مكان ولا حد يقربه جربه كل مكان دي قرفها ما هي سببها دي قرفها كلت يغرز مكانها كذا يعني ولا يغزم يعني تراها مسكت راح هاي عاد تشريها راح هاي يغزم يقرفها فينها برده بنت مشي فسيعرف قال عبد الرحمن قلب الزجر الزجر ذا وايش انا مشى مش بهذا يسوق سارة على <تصفيق> ديش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما براة زاجر. ما بلق على زاجر هنا. لا بدو بدو فعل زاجر بدو فعل زاجر فعل. ما هو ضعف ما بلق شيء سبر ما شاء كذا عنده يقوله في يعني فعل في ذاك لا في ذي ما خلق. كل ما قرب. بيتهدده ولا اه منعه منها ولا ولا. لا جه ومنعه من ما ما يقابضه ما بيخليه باخذ يد ولو حبس قال لو حبس هناك ما هو لا جيده ماشي لا يمنعه من الفعل نفسه ولا يبغى هذا عشان من هنا حبسه خلق عليه قف أيضا المال ما له دخل منه وشله أصبح اللي صرف فيه تو ما هو صرف لا ما يشبه ما تصرف ما منعنا من التصرف فيه. بلا لا دقوا حبسه ما صرف العين أما إذا تصرف في نفس العين خلاص قال ما لم تثبت غير ما آمر الله ويضمن آمر الضعيف في قوياً خلاص ما لم تطبيق عليه ما يردا بس عليه في دوبام ايش يعني قال المنظور ولا تلف بس بس من نسى بدو بدو تتصرف هذه قربة زمن ابي شرطه يعني بدو تحتصر مع القربة لا ايوه خلاص ترى مو هي مو يودا وشو مو يضرب يضرب يعني انا ويضمن عامر الضعيف قوياً فدا إذا هو بعم ليش مالية من ما ضعيف إجوا أمرا أنه ركض بيت واحد وراح بايضمن بالعسكر كيف يعني قوي باسر يتمكن النهائيات يجي برا يجي برا يجي برا يجي برا يجي برا يجي برا يجي برا يجي برا يجي برا اليد برا يجي برا يجي برا يجي برا إذا سوا شيء، هذا الباب ما؟ العام القوي، القوي العام. أطعمة. جمال ما الطعيم. ما ساكر ما هم طعيم. لا سمعنا شو؟ أمام مهم، أمام مهم. دع اللهم بالله. دع اللهم ما زلنا على الساكر هذا. عندك والقرار على المحمور. قبل أن يرجع عليه. ولا عليه. يدق على الضعيف ذا على في على القرار طبعاً. به واحد أمر فأنا بأتطلب أي شيء. ثم يرجع عليه. هو ذي؟ طالب بيرجع يدق على القرار عليه. القرار القرار على, على المعمر قال الملك يروح على المعمر لا لا ما القرار القرار سهل وش ما كان دالحينه معناها انها هو ما المعمور. لا معمو يعني مامور. انها انقلب عليه عليه ماذا افعل افعل لا يضمن يعني يضمن الامر وش الامر يضمن الامر يعني طالب. يطالب، إيه، يطالب بس. كل قرار على ذا كذي يطلع. قال، قارع لياسيدنا مسألة واسعة. ما كروه. آه ما رديت. لا كان جاء. أنا حكيم. لا أنت ما رضي. ما ما بلوه. ما بلوه. ما ما بلوه. ما بلوه.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 ايش آه. مالك بين طالب الامل فوق؟ ايش مالك؟ مالك يا طالب الامل؟ ابو له ما ابوه؟ يا امل هنا يضمن ضمان بالك المطالبه يسلم يجي بدايه ايوه يعني من على المرجع عليه عند رجع القوي المرجع عليه هو اللي يطالب لانه سبب الفعل ذا أه؟ كذا طالب بعيب ما تصرف إذا قبل، إيه الحالة إنك طالب القوي هذي يسبب للفعل وهو يطالب من بده، بده يطالب بده. يطالب بده يطالب. آه. ماري ما بلا يبقى سابر، ومن ذا ما هل قام من؟ يعني أفضل ما هو غير ما يلزمه ولا بيرفع على العساكر كبره. كذا ماكرهه ماكرهه اذا ماكرهه عمره عمره صحيح هذا عمله اذا يهم بيفعلوا بعل ما بالشيء بعث لنا الاوامر ينصرو عليهم اوامر يفعلوا ما شاء الله ها اصدار حتى بر للحينه لا لا ما هو بايه الحقه بعدين امر عسكري كذي. اذا امر بقى بقى بقى بقى لا الله بلحقنا. لا بلحق الله بعضهم من ما من لا الحين. لا الحين. لا بشي مزانة الحين. هي دا هي دولة يلا الله. الحكم العسكرية اذا خلقها. ايو واغر ما هو في <تصفيق> <لا> اليمن. <يعني. تصفيق> الله اليمن نبي بلدهم يضوي ما في زي ما لحاجة. منه يضوي لكي اللون معنا. الله في مع عزاكت اي جهه صدرت عليها القائد نجي الله يعينه اه الله اذا <تصفيق> حكم عسر قالها <تصفيق> <دولة عزيز. تصفيق> حكم عسكري عسر يقول عسر كان محاسب خاص صار له احكام خاصه, خاصة <تصفيق> غيره <تصفيق> بيادات وآآ شرطة وكل شيء غير آآ محكمة عسكريات قلوبها حكم داخل مجرمين يا آآ او سخن آدم بالعقمين ولا ولا فيه ولا من الزانيات آآ ما قرأ معاملته لا الها قدام ما بشي مجادر ولا تفاهم ولا اهم الله يرجع بيختاروا الاختيار كتاب العتك فصلن العتك ده والأما والدمن قراها لك لما نحن عدها ضجرة لما عدها عدها مظاني خلا رجع شيءه ايه ايه الله شارب شارب الحين موجودين برعالة وعندك ما هم موجودين موجودين في مناطق كثيرة برعالة هم هدراف هم كارسة وابلع الحين هو يسألك منها واش كارسة كارسة وابلع ها بصر يصح من كل مكلف مالك قال صح الاعتاق من كل مكلف لماذا نكعبنا بنا أبي وسلم لأبد الله وكل كيف؟ نقع بنا، أنا ما عرفش ما في حاجتين ما عرفها عبيس والله.الحين هذا العالم متقارب. دارك اذا من العالم كله الله. الله. حميسي ما رضي قرروا <تصفيق> اي فوش يبدا خيب هذا التفريق يا طالبها عساه كل منافس التيح من سيال الحقيقه على غتك على ما اسود اسود احنا السنه قبل المسجد صاحب علاقه خلينا المسجد لا <تصفيق> <الريك عدل تصفيق> يكون يا زيدان دي ما بقى عشان اشتري ثاني كل معلش خلانا نس بهم كيف انه هو... يرجع يسعى الى التحرير الى التحرير ليله نظهر لين عندك عقوبة عليه كان سوده طلب الفار على لا تحديد ها فيها الكفار، الجهل، أنا وش؟ أبلاء اشتل طوف هو مؤمن، اشتل طوف يكون عجب رجلاً، ها؟ بدون اسكات ال ما وجاب الله، كفرت يمين فيها، العهد، أبلاء اشتل طوف أوقفه، هذا السناشة. بعضهم بيجي من باب, من باب القياس من باب القياس ها فانه على بعضهم بيجي من باب القياس. نسيت أنا ما ما هي إنسانية بيخف اللي شيء بهجارة بيخف داب قال كان بيسوون مثل غنم وحطوا بيسقيبو يأكلوا ودا حطها ههه ههه ههه ههه ههه ههه ههه ههه ماذا؟ صبا والله خرع على هل اذا رحت انت السوق تشيش اشتريت فاحس ود نظرو وتقلب وتزر السن وت... يعني قالوا لك تنظر ما لما ما عد الله تحت السره الى الرهب ادب دو مثل الحين هي ادب بس والله ترى انت تف باللحين هي ادب هاي والله الرجال والخل وين ما بيتعاملوا قام اشتري له هالو ورق يلا اه رمى وهي على ظهر مالها زعما الرجال قال مرة ما ملكت اي مالك ومحلها الله الله فهم <متدرس> <الزواج> وإذا ما, ما, ما حل الله الزواج صدق حينها زنا حينها حينها صاغبها إلى أبعد الحدود ما هي ما حل الله الزواج منها لا مع ال العناه الضرورة ما بيع النفس ما يوسف قال بيع نفسه ببيع من ولا لا لا راهم لا راهبنا أبدا بقوم ناس العبيد مثل معروفين في بلادنا في كل عندنا عندك معروف فيوت معروف هذه كان كان لي عن نفسك لي عن نفسك لي عن قداش قداش قداش قداش قداش قداش قداش قال ما شاء فين مالك <تصفيق> <تصفيق> مالك <تصفيق> <دل> حاله حاله <تصفيق> يعني حاله لا اذا ما إذا كانه مالك صح <تصفيق> <تصفيق> هو مالك ما يصح حاله ما صح في ذاك الحالة ما شب كل خلى في هو يعني حاله مال لا جهه مالك لا جهه مالك في تيك الحالة. فإذا اذا هو ما قدو مالك له لا يصير قال قال أحترز منها، أكتب حلفه قال لا يعني <تصفيق> قال كتب قال لا ما يمنعه، ما ما تحملها الجارية، وإن لم يكون مالك من الحالة كونه السبب. سبب، ها لكل مملوك يعني ولوهم مجبور، سواء إذا مملوك له بدي يعني المجبور ي ينف ولو كافريني ها آه... هذي الحل على... يعني الدنيا. ها م... اجمعنا قلنا؟ القلنا دي ما قدو مدبر هذه عبده صارف هذا حل ييد يعني دايشي شري ولو كافرين نفسي. لو كان المعتق ولا المعتق كافر مدبر دايشي شري نفسي دايشي شري نفسي هو حل لا. ها آه... دا ها داي عندك وراي زين. إيه زين، إيه على ما كتبوا. إذا إذا هو قد قدم إذا هو مثل؟ لا وقف فيها واحد يشتري بالمال ما ما الله. ما شاء لا يسرق يسرق. ما نفسي حر نفسي. اشتريها مالك. هاي يقول مليون ما قيمة إلا لا معرضي. لا ما رضي ما يزود يسرع لا زرخ في البيع والشراء الشراء فشل صلاة نص فسرق صلاة واحد يشتري نعم ولا هذا ما هو راضي ما مر ما مر كني وكرههم والله ما مر كله كلام بوضع ما لا مر لا قلب ما كلام بوضع انت هو واحد عارف له عليه ما داري ما أكله أكله كل شيء لا لا في كذا ولا كذا ولا يوم حسرين لكن به ناس مخلصين جو جو مذل أبن وعزن جو معا سيد ليش ما بيعتقون؟ كم؟ ما بيجو بدها العبدي يعتقون جو بدها معا سيد سيد أنت بيعملهم عمل حسنة وكذا. يوم لهم ذل الجهة. إذا قل... هم حرب ولا جاء قاموا مع زادتهم عصر من, من أولادهم. عصر من أولاد. عصر من أولاد. معهم حسنة وكذا. يوم بتقول عيلة يا أخي خلاص. ما بيحس ذي يقتل الرجل. هذا يا أخي هو مسند إلههم. فر لا باعك سواك الوكيل ايه السيد الوكيل ده عقد في <تصفيق> عادك والمعروض بيع ده عند الوكيل ان شاء الله على الوكيل استنى من فضلك نعم عندي وكاله مش طبشطوك لا شكرا عايز اشتري ايه مالك الشراه من سيده غرويد ده مال لا أفعل شيئا على السورة ما هو ببعها سيدة ما لا يجادة من المباري الله يبيع تبعيها <تصفيق> تبع <بقى> عليه تبعيها لما أنه يكير من المباري سيدة يحد منها والجاة يغرمها وهو أقل ما يجريس يدور لما يدعب بده يبيعها يدور للظلاطة يجيب نعم علي وعده يتحمل لا والجاة يقصر الله تمام رجع يرجع يرجاءه باه انا ما تمام باخذ لك يجمع غلط خير ما قلت ايوه لو خافريني ولا تلحقوا لاجازته إلا عقده إذا جاءه عقد بعد ان شاء على كذا على كذا يبقى على لا قال على ولا روح عاد <تصفيق> إذا قال كذا إيه ما سبرت الحق الإيجاز إن المال إنتو عاد ناس إنتو عاد أنا ما بترحق العقود ولا الخيار ما عب بالشيء خيار خلينا هالعيب قال إلا الكتابة يصح فيها الخيار ما قد يها عد نافذ يعني كاتبة وعاد الخيار ليه كاتبها كاتبها على انه يدفع كذا على علاني يدفع كذا وش ما اذا بده يتراجع خلاص يتراجع يقول انت تحرر يدفع الحين انا انت تعطيني تبي امم لا نرجع على الرق نحن قلنا العاب أنت حر إذا بدأت ما إذا بدوه نعم بدوه نعم بدوه نعم بدوه نعم بدوه الشرق وكل جميع <تضيح> إذا بالشرق <تصفيق> <نعم>. <تصفيق> <أه. تصفيق> <تصفيق> الطلاق ما هو رغبة فيه ما بلا تحري انا باك انا باك انتحد الاخر في حراحة قلنا الله هو المتحل بعض العلماء اكس يلعب لا با الله يرضى الله يعني بيشدد في موضوع الطلاق يعني لأن ابنه على أنه الشارع فيه يدعو إلى بقاء الزواج ما هو مثل العتق العتق يدعو إلى تحريم على أخراية فإذا بشددوا بعض العلماء في موضوع الطلاق ما برأي ذاك دوه أكد لا يهوه بدعيل لا يهوه كذا لا يهوه ما يفعل ماذا حتى أصي دونا هل تحلقني يا شيء عدد؟ شيء؟ ماذا؟ الطلاج؟ عيد ما يقع ها؟ ما يسبر المرأة من تحذر الله؟ بايش بديك الأخاديث كأنما أعطيك رقبا من ولدي إسماعيل من ولدي كذلك، دليل على أنه لا إسمه تغفرك الله تغفيه هذه النساء تغفي النساء بلاه وعلى بعضنا أسباب خمسة عشرة عشرة أنا ستين أنا مشي فيه ده كون لا لا نحن نشيلك راح ما ما شذي ده لا والله إلا لخانة هي ذات أنا قاعد أقول أربع على لا ما <تص> ما <عمليه> انا ما عمليه <عمليهي> <تص> وش <أحناهية> <cor tarde> <تص> <تص> <احياتي نسأل> <تص>